وَلَكَهُمُ الْوَارِثُونَ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينَ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينَ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 وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَ히 قَادِرُونَ فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِن نخيل وَأَعْنَابٍ لَّكُمْ فِيهَا فَوَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وشجرة تخرج من قورسينا تبُت بالدهم تبُت بالدهم وصبغ للأكلين.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 ثمَّ أنشَأنا مِن بعدهم قرناً آخرينَ فأرسلنا فيهم رسولاً منهم أن يعبدوا الله مالكم مالكم من إله غيره أَفَلَا تَتَّقُونَ وَقَالَ الْمَلَأُ مِن قَوْمِهِ الَّذينَ كَفَرُوا وَكَذَّبوا بِلِقَاءِ الْآخِرَةِ وَأَتَرَفَنَاهم وَأَتْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ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 فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ ذُبْرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ فَادْرَأْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّى حِينٍ أَيَحْسَبُونَ أَنَّ مَالَهُمُ الْبَقَاءُ بِهِ مِنْ مَالٍ وَبَنِينَ مِنْ مَالٍ وَبَنِينَ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَلَا بل Innalladzinnahum min khushyat Rabbihim mushfiquun, walladzinnahum biayat Rabbihim yuminun, walladzinnahum biRabbihim la yushrikun, walladzinnahum biRabbihim la yushrikun, walladzinnahum biRabbihim la yushrikun, walladzinnahum biayat Rabbihim yuminun, walladzinnahum biayat Rabbihim yuminun,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 أنكم تأكسون مستكبرين بسامرا تهجرون أَفَلَمْ يَدَّدَّرُ الْقَوْلَ أَمْ جَاءَهُمْ مَا لَمْ يَأْتِ أَبَاهُمُ الْأَوَّلِينَ أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُمُ الْكِرُونَ أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةَ بَلْ جَاءَهُمْ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 124. وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون 125. وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون 126. وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون 127. بل قالوا مثل ما قال الأولون قالوا إذا متنا وكلنا ترابا وعظاما إن لمن بعوثون لقد وعدنا نحن وأباؤنا هذا من قبل إن هذا إن هذا إلا أساطير الأولين كل ما للارض وما فيها إن كنتم تعلمون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 قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إن كنتم تعلمون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 Sembah Allah amma yasifun, Alim il ghayb wal shahadat, Fatahal amma yushrikun. Qur'ab imma turya ni ma yuadun, Rabb, fana tajalni fil qom al zalimin, Wa inna ala an nurya kama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 Padahum al-maut. Qaal Rabbir Joon. Qaal Rabbir Joonil alil. Amlu salihah fi ma terakt. Kala inna kelima huwa qaulha. Wamil warahih barzakun ila فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتسألون. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجههم النار وهم فيها كالحون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 جنا منها فإن عدنا فإننا ظالمون قال خسأوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عباد يقولون يقولون ربنا آمن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 قال كم لبثتم في الارض عددا سنين قالوا لبثنا يوما او بعض يوم فاسال العاد قال الا لبستم الا قليلا قال الا لبستم الا قليلا لو انكم كنتم تعلمون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 لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقر رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين